خليك ليه خد عين مني وطل عليه وخذ اللي تمن وسأل من أول يوم رأى بعتلي سلام قل أي كلام من قلبك أو من وراء قلبك <تصفيق> بعتلي سلام قل أي كلام من قلبك أو من وراء قلبك مش يبقى أصهر وتنام وتفوتني آآآسي نرحبك آآآسي نرحبك آآآ أنا لك على طول خل Altyazı M.K. خد عين مني وطل عليها وخد الاتنين واسأل فيه من أول يوم راح الليل والليل والشوق الميل بعت وجيت اسال عنك اشتقت اليك وحشتني عنيك مش عارف هرم فين منك أنا لك على طول خليك لي خد عين مني وطول علي وخد اللي وسأل الفيا من أول يوم راح من